فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سور مقصورات في الخيام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 في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين